وَمَا نَرَاهُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَحْنُكُمْ كَاذِبِينَ قَالَا يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى زَيْنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ أُلْزِمَكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَا كَارِهُونَ